هذه سلطان الصلاة له عظيم البركات مشتملة على عشرين حزبا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وختمت به المرسلين فأنزلت عليه سبع من المثاني والقرآن العظيم أرش معرفتك يا عظيم كرسي قدرتك يا حكيم لوح أسرارك يعلي من شق له القمر وكلمه الحجر فظل له الغمام وقام به البشر من أرسلته رحمة للعباد والشفيع في يوم الميعاد صاحب لولاك لولاك سلطان وما أرسلناك المكرم إنا أعطيناك ذو دعوة سبحان الذي أسرى فطلعت علمه شديد مظهر دنا فتدل صاحب قاب قوسين أو أدنى مشاهد فرآه نزة الأخرى إمام سدرة المنتهى سلطان ما زاغ البصر وما طغى معظم لقد رآ من آيات ربي الكبرى من اسمه طاها وياسين وألف لامين وطاسين وختمت به النبيين من هو شهيد اليوم الدين ممدوح وإنك لعلى خلق عظيم إمام إنك على سراط مستقيم المشرف بخطاب عزيز عليه ما عندت منك يا رب العرش العظيم وحريص عليكم المؤمنين رؤوف الرحيم مشروح الصدر بك مرفوع القدر لديك يسر الأمر من كاسر الوجود صاحب المقام المحمود والحوض الممرود مظهر الصدق والصفاء بحر الشفاعة والمفاة التاج والبراق شفيع يوم الميثاق موعود ولا سوف يعطيك ربك فترضى القائل رب زدني بك تعيرا. سلطان لي مع الله وقت أنا من نور الله أفضل خلق الله برهان أصفياء الله إمام الأنبياء والمرسلين صفة الأولياء والصالحين نظر الله من عباد الله رحمة الله إلى خلق الله مولى الثقلين جد الحسنين إمام الحرمين سلطان الخافقين المتوجه إلى القبلتين فارس بدري فارس بدر وحنين حبيبك الكرم أبو القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه صلاة تليق بك منك إليه لأنه النور المبدود من سماء عرش أزلك إلى أرض أبدك والعروة المثق من تمسك بها تمسك بك فاستغاء بنور ذاتك وتنزلت عليه شوامل رحماتك فقام بخلع أسمائك وصفاتك فاجعلني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نوراً أمشي به في الناس فأرى به وجهك أينما توجهت بلا اشتباه ولا انتباس وأضلني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحت غل رحمتك فلاحظني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعناية لطف جودك وكرمك واككني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحت سواكلياتك وقوني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بكلك العمل وأسرارك وأدخلني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في رجتي بحري أعدية ذاتك وقوني ربي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ربي بقوتي عز سلطاني فردانيتي وعهديتي أسمائك وصفاتك حتى أخرج بأنوار تجلياتك إلى سعة فغاء رحمتك وفي وجهي لمعان برق نور القرب من إحسان نور كرامك واجعلني إلهي بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مهابا بهيبتك عزيزا بعناية فضل جودك وسهل لي بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نهاج الوصيلة لك والبصول إليك وأقمني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بصدق العبودية لحضرتك وتوجني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بتاج الكرامة والبقار لديك وألف بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بيني وبين أحبابك العارفين المحققين بك الباصلين إليك وأوصلني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلى مقامه بفضلك فضلك وجود رحمتك وأرجعني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معه إلى ذاتك وأظلني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحت ظل لواء حمد رسولك جاهه عليك يا رحم الراحمين وسلم اللهم عليه صلى الله عليه وسلم سلاما يليق بك منك إليه لأنه الواسضة العظمى بينك وبين خلقك والدرة البيضاء التي من استغعى بنورك وكشف له الحجب من بينه وبينك وصار مظهرا تجلياتك وقائما بتجليات أسمائك وصفاتك وصار منباً لعلوم حضرتك وهاديا بكلك ومناديا لشريعتي رسولك وإماما يدعو إليك على بسيرة منك وجعلني به ربي ممن أكرمته بشهود أنوار قدرتك وأيدني بظهور صطف سلطان عزي عظمتك وعرفني به إلهي معرفة تامة بك وحكمة عامة منك وارفع بها عني ظلمة الأكوان المانعة لي عن إدراك حقائق الآيات منك إلهي لا تسر بها في القلوب والأرواح القائمة بك يا من ذاته علم ذاته وعلم معلوماته من علمه بذاته أسألك بذاتك لذاتك وبتقدير ذاتك من ذاتك أن تصلي على سيدنا محمد للمقدس بك من عدد ما في علمك وعدد معلوماتك وعدد فضل حبيبك لديك وعدد ما أحبأت لعبادك يوم يلقون حضرتك وألحق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعاله وصحبه الذين قاموا لنسرته وظهروا الأعلام شريعته وبيّنوا لأمته أنوار فضائل حضرته وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا معين هذه الصلاة الأحمدية على الذات الرؤوفية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على روح الكل القائمة بالكل والعقل الأول القائم بتميز الأول من الأول مظهر مسمى الله القائم بالله لله سلطان إنا أرسلناك المكرمين إنا أعطيناك من تفصلت عنه الموجودات وظهرت منه الأرض وسماوات أدرة البيضاء التي لم تقبل التقسيم والياقوتة الحمراء التي كان مظهر الاستواء الرحمن الذي هو الرحيم شامع الأوالم بذاته وكل شيء ناصيناه فيما مبين المفرد بذاته سلطان إن المفرد بذاته سلطان أنا أحمد بلا ميم المفرد بذاته سلطان أنا أحمد بلا ميم البارز من الغيب إلى البجود الحامل لكل صفة واسم يظهر حكمه في كل موجود من كان من كبك ليلة إسرائه قاب قوسين أو في مقام الغيب كان له بك شهود وعليك له بفود وعلى أسرارك له وقوف وعلى جمالك له عكوف من خبأت له شفاعة العظمى يا رؤوف حتى ترحم به عبادك الذين هم يوم الحشر تحيروا الوقوف هذا فضل الذي لم يكن لأحد من الخلق الذي هم ألوف الألوف الأول بذاته المظهرية افتتاح الأمر الذي ظهر به الجودي. فتسابه العدم بالوجود والآخر برجوع كل كمان إليه كما بدا منه وإليه يرجع الأمر كله غيره لا يعود الظاهر بالخلافة عن الذات اللابس لخلع الكليات الباطني، يوية الذات والقائم بأنفار تجليات الأسماء والصفات من هو بك لك بالمعية من انفرد إليك بالكلية والجزئية عن الخلقية من جمع بذاته علوم الأولين والآخرين القائم بالصفات المرضية لك بكلية النبي المبين المشرف بنداء وما إلا رحمة للعالمين العارف بحقيقة كنه كنت كنزا مخفيا المعني بقولك فبيعرفوني النور المرشوش على ظلمة العدم من ما لم يكن وإخفائي ما لم يظهر فصل اللهم عليه صلاة تكشف لي بها عن سر تعلقي بهذا الإمام الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم عليه وعن إليه وإلى من توجه علي بواسطة من الكليات لإظهار وجود الموجودات فأعلم بذلك من أين كنت وإلى أين أذهب فأعرف نفسي به فأعرف ربي منه فأشاهد بتلك المعرفة تجلى الحق لي به منه إليه وينكشف لي عن السر الذي قاله من رآني فقد رأى الله فأكون مجلا لتجلى الحق منه فأرى الحق منه به ليكون لتلك التجليات مظهرا قائما به وينبت فرعي على أصري وأرجع بهذا العلم من غربتي إلى وطني فيصير علمي به منه إليه وأفقد وأف... ذلمانيته. ناسوتية لديه وأقوموا بلطيفة آمرة به ألي إليه وأقوموا بلطيفة آمرة به إليه صل وسلم اللهم على الألف القائم نوره في سماء غيب الله قبل ظهور آثار الأسماء والصفات التي كانت استورقة بغيب الذات وبظهوره وظهرت الموجودات وبسضت الأرض ورفعت السماوات واستوى الرحمن على الأرش الكائنات وتنزهت الذات بالذات وظهرت الأموهية بسور الأسماء والصفات وخرج الممكن إلى عالم الأرواح السالمات قلق آلم النورانيات وتقدر عالم الجسمانيات حاء حفات المخلوقات التي كانت في ظلمة العدم فأظهرتها حاء حياة السارية بالعلويات والسفليات القائمة بالفوقية والتحيات ميم الملكية الأزل محبوب التهر الأول منبع فيض الأحد الواحد العدد الواحد في العدد مظهير سر الصمد دال ديمومية الأبد موجون محبوب كالمكرم الأمجد من أبرزت, من أبرزت نوره ليستغاء به من الأزل إلى الأبد فصل وسلم اللهم عليه صلاة لا يعد لها عدد ولا يحصيها لداد ولا برق بعدد وصل وسلم اللهم عليه صلاة بعدد حروف الهجاء وما كتبت وعدد الكلمات التي بها صدرت وعدد ما قرأت وما ستقرأ بأي لسان قرأت وكل ذلك مطروب بألف ألف عدد حتى ينفد العدد من الألوف ويضاف إلى عدد ما في علمك وبعدد معلوماتك يا رؤوف واجعل لي من حضرته مددا كن به إلى يوم الأبد يا فرد يا صمد يا واحد يا أحد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد سلك بذاتك المقدسة عن مقام التقييد التي تفعل فعلوا بها ما تشاء وتريد فبأسمائك وصفاتك العلية المقدسة عما خطر في أوهام عبادك أن تصلي على سيدنا محمد أحدي العدد والأنبياء والمرسلين الذين هم من بعده مراتب العدد وآله وأصحابه القائمين بالمدد سلام على عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين آمين يا معين هذه الصلاة المرضية على الذات النببية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلم وبارك على أول إفاظات من أعماء أحدية الذات إلى الأسماء والصفات القائم بهبوية الذات وشؤون صفات سرك الجانع لما كان وما يكون ونورك الطالع من غيبك المكنون من قام بالخلافة عنك بك وأفاض على عالم الإمكان من نور جودك تجليك عن هويتك التي في الموجودات سارية ولك قائمة وإليك راجعة وأن كل شيء مجردة وعارية المفرد بمحبوبيتك القائم بمحبتك عروس مملكتك من هو نظرك من خلقك الذي تنظر به إلى عبادك إنسان عين الأعين من العين العادي من البين صاحب قابق سينعارج لك بين نورين الناظر بك لك ليلة إسرائه بعيني رأسه إلى جمالك من رأى آية الكبرى مرتين الظاهر بالخلافتين البارز بالحلتين المتوجه إلى القبلتين أرش استواء الكليات من تفصلت عنه الجزئيات روح الجودي وجوهر الذي قام به العرض في كل موجود أبترة البيضاء التي كان في عالم الأزل نورها يستضيء به عالم الأرواح والياقوتة الحمراء التي تنزلت إلى زمردة البحراء يكمل بها مكاري الأخلاق في عالم الأشباح والأرواح أرشك العظيم لإستواء كليات وكجسي يك الكريم لتفصيل كلماتك المبين لتسعيري لعولومك وكرسيك الكريم لتفصيل كلماتك ولوحك المبين لتسعيري طير علومك بباب بسمنا الذات الجامعة للكتب المنزلات وللأسماء والبيات وللكلمات التامات القائمة بالذات الف حمدلة الصفات الممتر أعلى الموجودات الرحمن أعلى الموجودات الرحمات القائمة با تربية المخلوقات اللهم صل عليه صلاة أعرف بها نفسي لأعرف بها ربي ويصل بها فرعي إلى أصلي وجزي إلى كلي وأرجع بها من غربتي إلى وطني لتقير بها عيني بعينه ويغير البين من بيني وبينه وسلم اللهم عليه سلام أسلام لم به من الأن من الانهيار في عما جاء به وشف به أن أن عمايل أهليتي عن أماء الأحادي والغيب السرمدي حتى أراك من ورائه علي من عدوبك التي وضعتها لديه يا أول بلا أولية ويا آخر بلا آخرية ويا ظاهر بلا ظاهرية ويا باط بلا, باطل بلا باطلية أسهلك بعقداتك عليك وبعقداتك لديك أن تصلي على النور البارز من سماء عرش الظهور الذي ظهر به كل شيء كان باطل في الفضور القائم للتعامل لك في أرض المشور سلطان لي مع الله القائم أول ما خلق الله الواسطة بين الكليات والجزيات مرج البحرين يلتقيان والفارق بين القديمات والعدميات بينهما برزق كل لا يبغى. كان في عماء أول قائم بسور الأسماء والصفات وتنزل بأنفاس الرحمات إلى القبلة التوجهات الذات فاجعل الله بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلة ريبه إليك وأسقط ناس ناسوتيته بها لديك حتى أقوم بك إليك ولا يكون لي وجه إلا إليك ولا يقع نظري إلا عليك وانظر إلي بعين بل والعناس أيتي الرحمة والرعاية لأن ميجود بك حاضر ما دون ما أنت موجود باق بعيد قيوم أزلي ذاتي أبدي صفات عالم مالون فاجعل اللهم فنائي فيك وبقائي بك وشهودي أنت لا إله إلا أنت الشاهد والمشهود لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسن الله ونعم الركين ونعم النبلا ونعم نصير وأسألك الله بحق تجلي ذاتك الأقلسية التي تعينتها حقائق الممكنات واستعداداتها وأسألك بحق تجلي أسمائك وصفاتك المقدسة التي تعينتها تعينت بها عوالم الموجودات واستمداداتها أن تصلي اللهم وتسلي منها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدي الأدد عدد كل مخلوق وما ولد وما سيولد من الأزل إلى الأبد وكل ذلك مطروب بألف ألف ألف عدد حتى ينفذ العدد من الألوف وأضعف عدد ذلك بأضعاف أضعاف يا فرد يا سمد يا رؤوف وألحق الصلاة عليه وعلى آله وأصحابه أهل المدد القائمين به إلى الأبد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه الصلاة الفرحية على الذات عظنيتي بسم الله الرحمن الرحيم الله المصلي المصل وبارك على اللور الطالع من سمائِ غيب الذات والكواكب البارز في عرش الأسماء والصفات البحر المحيط بالكليات والجزيئات والرض البسيط لاستلقاء التجليات الذاتيات النابتة فيه الرحمات على المخلات المثمرة به مكارم الأخلاق على المفجودات السدور الأكبر Nefil, nefil, em tasad عليه lıvflat hül tajliat velem tudekil hül tajliat el kenlı tazamı leri تفتح الكنف المتصم الذي تفتحه يوم العرصات لينتافع به أهل الأرض والسماوات الواسدة عظمى بين الخالق والمخلوقين مرج البحرين يلتقيان والحاجز بين الحادث والقديم بينهما برزق لا يبغيان أول من قبل الإفاوة من عماء ربوبية الجامعة للأسماء والصفات الإلهية آخر التنزيلات إلى عالم الإنسانية الداعي بك لك لأحديث ذاتك ولواحدية أسمائك وصفاتك ولإظهار للربوديتك ولقيام معبوديتك ولحفظ ما مع سواك ولرفع كلمتك بسملة ذات الجامعة للكليات الراحمة للجزئيات ومدلة الصفات المعيمة على الموجودات ليتمدد لاستعدادات نور من الذات المفرد بجمال ذاتك والمتخلق بجمال أسمائك وصفاتك وعجابك الأعظم بعد إيجاد موجوداتك فيولة السوهر من قام بها أبو البشر والسبب لإيجاد العالم وإخراجه من العدم من ظهر عنه عالم الأزل وفعزنه عالم الأبد القرآن الجامع للحروف العاليات والكلمات التامات والفرقان الجامع للأوامر الذاتيات ولأحكام المشروعات روح ال... الشبه المسر والجسبة الحسنة جلاء رعاة العالم من بسدت ظله على العدم فصيرته وجودا لطيفا في عالم القدم من نظر الحق فيه فرى صور المنا اسمائه فرى اسمائه به فتم به ظهور الربوبيه وكمل به عالم الانسانيه فصل خاتم من الخاتم وُضِعَ تَحْتَ اللهِ مِنَ الْعَالَمِ مِفْتَاحُ كَنْزِ الْعِلْمِ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ لِاسْمِ الْعَظَمِ وَخَتَمْتَ بِهِ عَلَى خَزِينَةِ الْعَالَمِ حِفْظًا لَهَا مِنَ الْعَدَا وَلِلْأَكْمَلِ الْجَامِعِ لِلْكُلِّيَّاتِ وَالْإِمَامِ الْقَائِمِ بِالْجُزْئِيَّاتِ مَنْ ظَهَرَ عَنْهُ رَمْيُ سلطان وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى بك منك في وجود آدائه وأن العالم بالفوقيات والتعيات ما ضرع العاليات من المقامات التي هي قربان ذات إمام إن الذين يبايعونك إنما يبايعون, يبايعون الله, يد الله في أرض الله نظر الله من خلق الله رحمة الله لعباد الله القائم بالله لله, لله فصلي وسلم عليه يا الله الله نصلي وسلم عليه صلاة ترتوني بها بابا مجلاتك له ومن محبته لك وأدخل من اللهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك الباب لمحبك من ذلك الباب ليحبك بمحبته وأحبه بمحبتك فأفوز بالقرب منه به لك لأنه صاحب لولاك لولاك وأرسل خلقت الأشياء لأجلك اللهم يا من تجلى على النار فجعلها بردا على البحر فجعله طرقا على الجبل فجعله دكا وخر الكليم عليه السلام صعيقا إن رأى جمال ذاتك فلما فاق قال سبحانك أسهلك اللهم بنور اسمك العظيم الأعظم وبكنزي محبوبيتك المتنصم أن تصلي على حبيبك الأعظم سيدنا محمد كريم الأكرى صلاة تجعل لنا بها من أمرنا هذا فرجا ومن كل طيق مخرجا يا من أمره بين الكاف إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يا نور النور يا عالم بما في الصدور القلوب قلوبنا بنوري جمالك يا نور وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد ما أمضرت السماء من كل قطرة ماء وما استمضر وعدد ما أنبتت الأرض من كل حبة وسن وسنبت من الأزل إلى الأبد فستمت من الأزل إلى الأبد وكل ذلك مطروض بألف ألف ألف عدد حتى ينفد حتى ينفد العدد ويرجع بحر جودك بأضعاف أضعافه يا فر يا صمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين